بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدوا يداهم من بعد جاء ده انتهاء كلامه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختار والمصنف رحمه الله سبحانه ورحمه الله تعالى أراد أن يذكر بعض الأشياء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا ليس شيئا داخلا في السيرة ولكن إذا عرفت حيات نبيك صلى, صلى الله عليه وسلم منذ بعثه أو من قبل ذلك بقليل حتى مات صلى الله عليه وسلم فانت عن شيئا من صفاته من صفاته الظاهرة ومن صفاته الباطنه فقال بعد ذلك شمائله صلى الله عليه وسلم شمائله يعني صفاته قال الشيخ رحمه الله منح الله نبينا صلى الله عليه وسلم من كمالات الدنيا والاخره ما لم يمنحه غيره ممن قبله أو بعده ولا بد ان ناتي لك في هذا الباب بنبذه يسيغه من محاسن صفاته واحسن ادابه يعني اعطاه الله سبحانه من الفضل ومن الكمال في الدنيا من كمالات الدنيا ومن كمالات الآخرة أعطاه الله كمالا عظيما ما لم يعطه الله لغيره ممن جاءوا قبله أو جاءوا بعده ولهذا السبب لا بد أن نذكر لك أن نأتي لك في هذا الباب بشيء يسير من محاسن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاسن آدابه لتكون هذه الصفات لك الموذجة تسير عليه حتى تكون على قدم نبيك صلى الله عليه وسلم فتستحق الحمد في الدنيا وتستحق الدخله في الآخر يعني نحن في هذا الباب سنعطيك نبذة النبذة هي المعلومات الخفيفة سنعطيك نبذة يسيرة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة وعن ادابه الحسنة لماذا؟ ما فائدة ذلك؟ لكي تتبعه لسنا مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية فقط بل قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نتبعه في الدين ونتبعه في أخلاقه وفي صفاته وفي معاملاته صلى الله عليه وسلم وهي جميعا من الدين ولهذا قال لتكون لك أنودجا يعني مثالا تسير عليه ليكون عندك مثال تسير عليه وتتبعه حتى تكون على قدم النبي حتى تكون متبعا لقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني متبعا لأمره وشأنه فتستحق الحمد في الدنيا وتستحق الزخرة في الأخرى فتستحق الحمد في الدنيا وتستحق الزخرة يوم القيامة <تصفيق> <تصفيق> الذكر هو الشيء الذي تحتفظ به للمستقبل عندما تشتري عندما تعمل عمل وتحصل على مال ألفا مثلا إذا كان لك ألف أمشار تنفق منه ثماني وتبقي وتنفق مائتين لأي سبب تقول للمستقبل ربما حدث مشكلة ربما كذا يكون عندي شيء ما هذا المال الذي نحفظه للمستقبل هذا يسمى ذخرة النحلة تتخذ ذخرا لمستقبلها النمل يجمع الطعام ذخرا للمستقبل الذخرة هذا هو, هو الشيء الذي تجمعه للمستقبل فهنا إذا أردت أن تعمل عملا صالحا يكون هذا العمل ذخرا لك يوم القيامة تحفظه الآن لتستعمله هناك فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صفاته وشمائله قال أعلم أرشدني الله وإياك وهدانا للصراط السوي انظر هدانا الله إلى صراطه المستقيم أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان خصال يعني الصفات الجلال يعني العظمة والكمال فهمنا أن يكون صاحبه كاملا في البشر على نوعين الصفات تنقسم إلى قسمين ضروري دنيوي اقتضته الجبلة ضروري صفات ضرورية اقتضتها الطبيعة امر جيدا إلى الحياة تجد صفات طبيعية لا بد أن تكون في كل إنسان فهمنا ضروري دنيوي اقتضته الجبلة الجبلة هي الفطرة هي الطبيعة وضرورة الحياة ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله زلفاء وشيء مكتسب يربحه الإنسان فيتقرب به إلى الله سبحانه أما الضروري فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اتساب الأشياء الضرورية الإنسان لا يستطيع أن يختارها مثل ما كان في جبلة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان في خلق النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الخلقة يعني عنده خلقة حسنة هو جميل هذا الجمال لا أحد يختاره هل يخلق الإنسان نفسه جميلا؟ هل هو الذي يخلق نفسه جميلا أو هذا جميل؟ هذا ليس للإنسان اختياره فيه ومن جمال الصورة كمال هو خلقه كامل ومن جمال الصورة صورته جميلة ومن قوة العقل ومن صحة الفهم ومن فصاحة اللسان ومن قوة الحواس كل هذا من من الصفات التي يتم بها أو تتم بها صفات صاحبها ومن فصاحة اللسان ومن قوة الحواس والأعضاء ومن اعتدال الحركات ومعتدل في حياته ومن شرف النسب وعزة القوم وكرم الأرض هو في مكان طيب وفي قوم جيدين ويلحق به ما تدعو إليه ضرورة الحياة من الغذاء والنوم والملبس والمسكن والمال والجاه مثل هذا يلحق بذلك أيضا ما يحتاجه الناس مماذا؟ من, من ضرورات الحياة من طعام وشراب ونوم وملابس وغير ذلك هذه الأشياء كلها ضرورية لا يستطيع الإنسان أن يتجنبها أو أن يبتعد عنها أما الأمور المكتسبة الأخروية فسائل الأخلاق العالية والأداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءه والصمت والتؤذة والوقار والرحمة, والرحمة وحسن الأدابة حسن الأدب والمعاشرة وأخواتها حسن الأدب حسن المعاشرة وأخوات هذه الصفات التي يجمعها حسن الخلق هذه مجموعة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينبغي أن يكون في كل إنسان أن يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نظلت رعاك الله إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة فهمنا وفي جبلة الخلقة وجدته صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها إذا أردت أن تنظر إلى الصفات الخلقية خلقية التي خلقها الله فيه بالطبيعة بالفطرة الإنسان لا يفعلها طويل قصير سمين نحيف كبير صغير فن أبيض أسود جميل غير جميل كل هذا من الصفات الجسدية فمن ذلك هيئة النبي صلى الله عليه وسلم هيئته يعني صورته شكله أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صورته جميلة مناسب الأعضاء لا تجد يديه طويلتين أكثر من العادة ولا قصيرتين لا تجد بطنه كبيرا لا تجد في عينه شيء لا تجد فهو صلى الله عليه وسلم كان مستوي الاعضاء متناسبا من انه صلى الله عليه وسلم كان ازهر اللون ازهر اللون يعني جميله كان لون النبي صلى الله عليه وسلم صافيا جميلا ادعج ادعج المرأة أو الرجل الأدعج و الدعجاء شديدة سواد العين مع اتساعها عيون واسعة جميلة وشديده السواد فكان صلى الله عليه وسلم أظهر اللون ادعج أنجل طيب النجل نستطيع أن نقول سعة العين عين النجلاء يعني عين واسعه إذا ادعج يعني أسود العين أنجله يعني واسع العين أشكله أشكله يعني في بياض عيني حمرة انظر إلى عينيه إلى الأبيض تجد شيئا من الحمرة خفيف أشكل. نعم. أهدف الأشفار الأشفار هي ماذا الاشفار هي الشفتين هي الشفتان ولكن المقصود هنا الأشفار هي ما تغلق بالعين وتفتح فهمنا والاهداب هي الشعر الذي ينبت فيها ادب الاشفار يعني شعر عينيه طويل هو جميل شعر العينين فهمنا طيب ابلج يعني مثل الصبح وجهه مضيء ازج يعني حاجبه مستويان مستويان اقنى أقنى يعني في أنفه ارتفاع قليل من الوسط يعني أنفه ليس مستقيما بل فيها شيء من, ال... من الارتفاع. صلى الله عليه وسلم أفلج أفلج يعني بين أسنانه مسافة ليست الأسنان متصلة وهذا من الجمال والآن يذهبون إلى أطباء لكي يوضح بين أسنانهم وهذا يحرم منهي عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ولد هكذا كان هكذا ربعة القدي متوسط والقد هو الجسم ربعة يعني متوسط هو متوسط الجسم ليس كبيرا جدا ليس صغيرا جدا في جسمه ليس بالطويل البائن البائن يعني كلمه البائن يعني الـ الـ طويل الضخم طويل جدا ولا بالقصير المتردد وليس القصير الـ الـ يعني شديد القصر ليس طويلا جدا أزيدا من العادة وليس قصيرا جدا أزيدا من العادة بل كان متوسطا ومع ذلك مع ذلك لم يكن أحد يماشيه لم يكن يمشي معه أحد يُنسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أحد إلا شعر الذي ينظر إليهما أنهما في نفس الطول فهمنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل الشعر يعني مصففا شعره شعره دائما مرتب مصفف إذا افتجر صلى الله عليه وسلم ضاحكا يعني إذا فتح فمه يضحك، افطر عن سنة البرق عن مثل سنة البرق إذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم افطر في أسنانه بياضا كأن نور السماء قد, قد أضاء يخرج من بين ثنياه قال وإذا تكلم رؤيا كان نور يخرج من بين ثنياه أحسن الناس عمقا لو نظرت إلى رقبته فهي جميلة ليس بمطاهما صلى الله عليه وسلم وليس بمكلثما ليس النبي صلى الله عليه وسلم مطاهما يعني ليس سمينا كثير اللحم وليس مكلثما يعني ليس صغيرا الذقن متماسك البدن جسم النبي صلى الله عليه وسلم هو متماسك قوي جسمه شديد إذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتلألؤ في قبل ذلك ضرب اللحم ضرب اللحم يعني شديد الجسم أيضا او أو مقصوده هنا خفيف اللحم ولكن جسمه قوي متماثم قال البراء ابن عازب ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البراء ما رأيت رجلا يلبس ثوبا أحمر وله شعر أسود طويل جميل أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كأن الشمس تجري في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من, أحسن من الناس وجه حتى يقول أبو هريرة ما رأيت أحسن منه كأن ماذا؟ الشمس موجودة في وجهه وإذا ضحك النبي يتلألأ في الجدر إذا ضحك يظهر ضحكه يظهر نوره كأنه يخرج من فنه يتلألأ يعني يضيء في الجدر الجمع جدار وهي الأركان الأربعة وفي حديث ابن أبي هالة يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألأ قمر ليلة البدر وجوه مثل, مثل القمر في ليلة البدر وقال علي في آخر وصف له من لآه بديهة هابه يعني من لآه فجأة بدون استعداد فإنه يهابه يقلق منه ومن خالطه معرفة أحبه ومن خالط النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه واختلط به فإنه يحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله يعني الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت قبله مثله ما رأيت بعده مثله هنا نقف عند ريح النبي صلى الله عليه وسلم وطيبها نتكلم عنها بإذن الله تعالى في القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي